بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لازالت قراءتنا متواصله حول القراءه في تفسيري الكريم الرحمن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه على رسول الله وعلى اله الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وصحبه الى يوم الله وعلى اله الله وعلى الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وصحبه الى اي فلا تقعد معهم في ايمانيه تحاربهم لا تقصدوا الطمع بهم فانهم كانوا يحدثون الله من جعلك اعقدوه وعلموه ما ضرر لهم عاليا ما اراده الله ليوريكم الناس من ذكر الله وكهنه من ذكر الله فاذا كان الناس يحاربون في الكتابين بالذكر ورونه وصرفهم ودينهم يصدون به عن سبيل الله كيف يرجى لهم الإيمان لكم هذا بجمع التشريع سبحان الله إذا كان كتابهم الذي يتشرفون الإنسان إليه وهو دينهم يحرفون فبالي يكون في القرآن يعني كيف سيكون موقف من القرآن إذا كان موقفهم من كتاب التحريف ومن القرآن القبول نعم ولكن هذا لا يعني أن قطع الطمع هنا لا يعني أن, أنها أن بعضهم لا يؤمن لكن الطمع لعله مصب على إيمان جميعا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه هذا صعب وهم قوم بنوا دينهم على التحريف ولعادوا بالله تحريف ولهذا شبهه بأنه مبتدع من هذه الأمة الذين حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى عن مواضيعه كالمحرفة في النصوص والمعاقل الأشفاء الرب سبحانه وكل مبتدع إنما يقوم على التحريف إما تحريف الدليل وإما تحريف المجلوس تحريف اللغض ولا تحريف الفاتن لكن كل المبتدع يخو... تقوم مناهزهم على التحريف التحريف سواء يحرس الألفاظ ولا يحرس المعاني المراد باليد يعني النعمة ولا القدرة كل المبتدع يقومون على هذا أما تفتح تحملات أي مبتدع ستجد دينا على هذا تحريف حرفون الكلمه من بعد مواضيعه فكيف نطمع في إيمانين جميعاً أهل الاتفاد وهم يحرفون أفضل الاتفاد ولهذا جاء في طاحين أنه لما دمى رجل يهودي وآتى النبي صلى الله عليه وجاءوا بالطورة قال تجدون الرجم عندكم قال احنا ما نجد الرجم عندنا والرجم موجود في التوراة فبتعملوا بتعملوا إيه نسود وجوههما ونطوف به بطرقات خطوة فهذه الثوراء اقرأوا جاء الرجل بالتوراة وضعها على ترسين ثم صار يقرأ وهو وضع يده عليه على الرجل قال عبدالله السلام ارفع يدك موكان حضر من احفري ارفع يدك رفع فاذا الرجل موجود عندهم في الثوراء ويقنعون نفس ولا يزالوا ولا يزالوا الى الان اي بابا من انضبوات يزود وينقص برحب بخلاف القرآن فإنه يحكم على جميع الناس لو يجي واحد الآن يجي واحد الآن يقرأ أي صورة من صور القرآن ويرسى في تجد الناس ترد قل هو الله الصمد ولا قل هو الله احد الله احد الله الصمد لا يمكن ثبت يدا أبي جهل ثبت يدا أبي لهد لا تقولش الله يعني يا رجال وغلاب وكل واحد لا لا لا يمكن تجل الصغير يرد على الكبير ولا يزال كتاب ربنا بهذا وكذلك التحريف في المعنى لا تطبق أمتنا عليه ابدا مع موجود عندنا المتدعة لكن ينبري أهم السنة ولهذا القرآن عندنا محفوظ من الناحيتين من اللفظ ومن المعنى انتبهوا لكلمه المعنى دي لأن بعض الناس يقولون القرآن محفوظ بس رفضا لا القرآن محفوظ بس رفضل. ومعنى معنى لأن القرآن هدايه الى الناس إلى قيام الساعة فلا يمكن الأمة تطبق على تحريف القرآن بدأ مجيئة المعنى محفوظ المعنى الصحيح على مراد الله سبحانه لكن ليس في تفسير المفتدع إنما في تفسير أهل السنة والجنة نعم أنا أقول هذا الكلام لكي أعرف كيف أتعامل مع هذا الأمر، وأعرف كيف أتعامل مع هذا قولوا من شأنه أن ليس من شأنه تحدث في الغيب عن الدين، ولا أعرف كيف أتعامل معه. أبحث في قلبي، وأسأل الله أن في حل هذه المشكلة، فأنا أعلم أن المشكلة ليست في نعم سنجدنا الضيون الإجمالي الأكبر الأوضاء لأننا مش عريضها وما لا أرسلتها للضغط فيحتاجون عليكم لذلك أننا وضعوا بقلات أخيجون إلى أننا يكون لكم عقب وأننا يكونوا مخيجون لأننا يكونوا مخيجون هذا يكونوا مبعض بقلات أخيجون أولا لأننا نمشي من الطوار لأننا مخيجون وضعوا بقلات أخيجون وحضورت ولهذا يظنون انهم مخفيين من رؤه الله وذاب المنافق ومهما كاد المؤمنين الا الله سبحانه وتعالى يكيد له ومهما ينقص ان الله ينقض به ويفضحه هذه قاعده ان خفيت اعمال المنافقين على المؤمنين فلم تخف على رب المؤمنين سبحانه ولن يمكن الله المنافقين من المؤمنين ابدا تمكنا يذهب به دينهم بل وان كانت لهم دولة بعض الأوقات فان الله عز وجل سيجعل الدائره عليهم باذن الله ويمكرون ويمكر الله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا يستهزئون الله يستهزئون, الله يستهزئون بهم يوم يقول المنفقون والمنفقات الذين أملوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجع وراءكم فابتنسوا نورا فضل بينهم بصور اللهباب فأطينا في الرحمة وظهور من قبل العباد ينادنهم ألم نكن معكم يعني ما زالوا كمان مصرين يعني عزلين مسألة يعني يظهرون أن المسألة ستخيل برضو في الآخرة ألم نكن معكم وفي حانكم كنا نصلي معكم ومصروم ونزكوا نطلع معكم ألمنكم معكم قالوا بلا ولكنكم نفتم فتنتم أنفسكم وتربختم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وعرض بالله العروج فاليوم لا يسبنكم فريسة ولا من الذين كفوا نوات من النار وهي ما ولقوا بشر الناس فحينها يعرفون سيد الله الحقيقي وأن الله سبحانه وإن أمهلهم لكنه لكنهم فقدوا الله أحوى جماية قانون إليه. أما عباد الله المؤمنين فنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، لأنهم قوم جمع بين إيمان الباطل وسلامة الظاهر. لهذا فنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. بشراؤهم اليوم جنات تجري من تحتها الأمام. ولهذا الإنسان يصبر نفسه إن حصل, له إن حصل كيد الله والدعاء يصبرون أنفسهم إن حصل كيد الله. من منافقين او من حاقدين او من حاسدين فنادي سنة كونية لا الله سبحانه سيظهر دعوة الصادق لانها دعوة الحق ودعوة الحق ظهورها, ظهورها باذن الله سبحانه وتعالى وفضل وكرمه والاشخاص ان تخلينا نحن اتى الله بقوم اخرين ليظهر الله سبحانه على يديهم دعوته وإلى فالحق ظهر وموجود ان شاء الله فالانسان يصبر نفسه اما المنافق الحاسد الحاقق فان الله سبحانه وتعالى سيضخه على رؤوس الخلائق فظن المنافقون أن أعمالهم وأقوالهم التي تكون في خفاء تفع على رب العزه سبحانه وتعالى وانها تخير على المؤمنين وانها تتصل إلى صار شافه المؤمنين وأن لهم ذلك أن لهم ذلك لكن الله سبحانه وتعالى يكيد لهم ويمكر بهم ويستدرجهم سبحانه كما حصل من المنافقين لما حاولوا الاستعاد عن رسول الله وعن مراقبة وعن نظر بجعل مسجد لهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيوتنا بعيدة وإننا لا نريد تخلف عن الصلاة فهلا أدن لنا في أن يكون لنا مسجد وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافق وهم يريدونه ارسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ويريد له كفر ونفاقا وتفريقا ونفاق بين المؤمنين فهل ترك الله نبيه ابدا وانما انزل الله سبحانه وتعالى قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتطريقا بين المؤمنين ويرصاد لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى طبعا دون ايمانهم جاهز على طول لانهم لا يؤمنون بالله اصلا فايمانهم ما الذي يضر انهم يحلفون الكذب وهم اصلا قد انطلت قلوبهم على الكفر والالحاد لكنهم يظهرون الايمان طمعا في شيء او خوفا من شيء فهل يمتمعون عن الحل في الكاذب؟ إن أرادنا أن الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه ابدا فالله سبحانه لن يجعل دولة بصاق ابدا قائمة لها الغلب على المؤمنين ابدا ولكن قد يحصل بعض الشيء اختبارا وامتحانا واستدراجا ثم بعد ذلك يكيد الله لعباده إن الله يباكع عن الذين آمن ولهذا فالداعية إلى الله على بصيره في معية الله سبحانه وإن كاد له من يكين والله لو وقفت قوى الأرض الكفريه، وهو النفاق في وجه الداعي إلى الله سبحانه على بصيره لن يستطيع ذلك أذكر ولن يحل بين ماسي وبين الحق الذي هو عليه، لكن قد يحصل ما يحصل من الافتلاف ولهذا ظهر هذا جليا يوم أمكادت الأرض كلها للغلام، فهل أظهر الله دين الغلام أم خذله؟ أظهر الله دين فقال الناس جميعا بعد موت الغلام وقتله آمننا برب الغلام، وقد وقع بالملك ما كان يحظر. إذا مربنا سبحانه وتعالى يسيء العباد ويستدرج المنافقين فلا تبقى لهم قائمة أو لا يعلمون. وهذا موضع تهديد أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون هذا ويتهقلون من هذا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يستخفون من الله وهو معهم يجبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم نعم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 الله في هذه من من أهل من أهل من أهل من أهل من أهل من أهل من أهل من أهل من أهل من أهل ولا أهل من أهل من في تطمعون وما أكثر هؤلاء الذين يسيرون وراء علماء السوء كالبهائم هاتف أسراب القطر أتباع كل ناعم حرام حرام حلال حلاق نعم ما يقولون <تصفيق> هذا من من الناس المهم الله عالم الحديثين الكتاب الذي كان يؤكد بفتح في هذا وهذا الله الذي يؤمن الحق وانما فعل ذلك الانحراف يشطوا به قليلا والدنيا كل اولويتها الى هذه السنه الحديثه يصع الله لهم شركه الكبر والذي ليس في, في شكرا. شكرا. هذا الكلام احفظوه جيدا هذا كلام طيب لانه ليس لا هذا عند كتابه فقط ولا معاني ولهذا فكل من كان فيه ضلال والحرام ففيه من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن كان فيه ضلال من العباد ففيه شبه من النصارى شوف علماءنا يستمتعون هذا كل من كان فيه ضلال وكتمان للحق وتلبيه من العلماء ففيه شبه من اليهود وكل ما كان فيه غلور وانحراف وابتداع في الدين ففيه من العباد ففيه شبه من النصارى فالحراف عبادنا يرجعون لانحراف النصارى والحراف علمائنا يرجع لانحراف الايه؟ اليهود يعني مثالا مش أهل كتابه بات ولا قصد الله سبحانه وتعالى وعراد من ذكر حال أهل الكتاب أننا نقص حاله فقط على وجه البركة في محاربنا إنما هم القول فاعتبروا يا اولي الابصار هم القول فاعتبروا يا إذا الأبصار إذا مدحهم الله على شيء فعلم أنك مأمور بسلوك الانتهاب وإذا ذمهم الله على شيء فعلم انك مامور بالانتهاء عن هذا فممدح بأهل الكتاب فولدي يحب الله وما ذم بها الكتاب فولدي ينغضه الله سبحانه وتعالى تعتبر يبقى ما اقصر الله من ذكر في كتابه الا لناخذ ايه حذرا من ذاك ما يعني مش لقيت في الكتاب لكن مش عندنا لا مين اللي مستلف فاين كتاب لا هذه الايات الكتاب هي لنا لغ لقد كان في قصصين عبره ما ليشتروا فيه تفهم قليلا فالجنيا كله من الأولى إلى الأخير لا تفهم قليلاً فدعوا راضيهم شاركي ومعضو خليل ما من وجهين، الجانب تذبير ديني عليه، هذا واحد الجانب تأخذ المعاليين الضغير معالي لأفضل الباصل وأعظى حديثنا لأفضل الباصل دي معاصي، لكن أن يأخذ بالدين بس. اللي يأكل بالتلبيس هذا في الدين هذا أفعب شيء حرف دينا ضيص الحمد ويأكل أموال الناس بهذا وإذا كان موجود عند طوائف من عندنا موجود عند طوائف هذه الأمة يلبس ويأكل الفلوس تلبيس الحق بالبطر ويأكل على هذا الأموال نعم ولماذا فرعاكم من أجل الأموال أموال أموال أموال أموال أموال ايضا سمحيش والبارض وقريب اللهم فيما يكسلون من قال الإسلامي لما ذكر هذه الآيات الضل يأذر قد معوض إلى خلي الشيخ, الشيخ سعد رحمه الله تعالى من, م... من خريج هذه المدرسة المباركة المدرسة الشيخ الإسلام رحمه الله التي هي بيه... متواصلة مع مدرسه الإمام أحمد والبخاري والتي هي متواصلة مع مدرسه ابن الشهاب والسفيانين مع مدرسة الصحابة كلها مدارسة واحدة كلها مدارسة واحدة تجد نفس المنطق نفس الفهم نفس الضطعيف كلها مدرسه واحدة مباركة عليها البهاء والنور وهذا وليها تجد التميز في جميع العصور لمثل هذه المدارس مثل هذه المدرسة تجد تميز دائماً، وأن له الإمامة في كل عصر. نعم. قل على حمل الكتاب والسنة على لمن حمل الكتاب والسنة. على ما أصله من البدع الباطل شوف على فهن شيخ السماء عشان نقول ان الكلام مش فعل الكتاب بس ان دول لا انتبه وهذا ايضا عندنا عند المتابعه الظلال ايضا هذا يتناولهم متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطل أي كانت هذه البدع نعم وعشان كده احنا قلنا ايه ان كلهم بيقولوا كتاب وسوره لكن ايه الضابط الذي يتميز به الحق من الباطل الفهم ما طب انت شفت كتاب وسوره فهم من هذا فاهم من هذا من اجل ذلك احنا نقول اي فهم تقوله واي علم تصدره الامه لا بد ان يكون لك سلف فيه فاهمين كلام من هذا استنباط من عقلك او حيليك تفوقك اشارات ورموز نزلتك من السماء او هو العلم اللي جنيه. هذه مسألة مهمة ولهذا دائما فهم السلف الصالح هو الذي يفرق بين مناهج الحق منهج الحق ومناهج الباطل دائما وان كل يقول كتاب والسنة لكن محمد الكتاب والسنة مردا ولذا لا يوجد ثقرا لمستبدا بين الوفق مثلا قال السعيد قال سفيان قال ايوب قال الاوزاعي لا يوجد لا يمكن تجد عند الصوفيه ولا عند المعتزله ولا عند الشافعيه لا يمكن تجدها ممكن يقول قال الله قال رسوله بفهمه هو لكن يقول قال الاوزاعي تجد الاوزاعي ده في كتب المساره ولا سفيان لا يمكن مستحيل مستحيل تجده ده هو فهم نعم نعم الامانية يعني إلا كلا ودك بلسان قراء بلسان يبقى حفظ من القرآن أنه يقرأ باللسان. طب إيه المعاني إيه الإرشادات إيه هداية القرآن ولا يعرف عن هذا شيء ولكن بعض الناس يقيم حروف القرآن إقامة تبهرك لكن ليس له علاقه بهدايه القران ما يثوب في ودي وما يقولوا في وجه الاخر نعم من الكلام شكله سامي قال على خلاف دلالة القرآن هذا والشرع والدين هذا والشرع والدين زي مثل احد الكتب الذي قلت في بيان الامور المهمة التي لا يستغل عنها اي بيت المسلم حوالي 100 فتوة كمسك كم المئة فتوة من اولها الى اخيرها كتاب ضلات كتاب ضلات وده لا يستغل عنه البيت المسلم اذا اراد هدم عروشه لا يستغل اي واحد عايز يجيب بردوزة من البيت يوم يجيب هذا يوثر عليه أي شيء مجاني ويوسعه لأسف الشريط مئة فتوى تهم البيت المسلم ولا يخينا البيت المسلم عام نعم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله وما هو من جنب الله نعم مثل أن يقول هذا هو الشعر هذا وهذا معنى جميل هذا وهذا معظم الضغط والأئمة وهذا هو صور الدين للأبياء والإحضار والأعياء والسفلية وقلت أن أهلك إذا تتكلم عن معنى جميل والسفلية لأجل الأحساس جميل مقالبه من حق ذلك يقوله هذه سبوء كثير جدا في الآل الأوال جميلة ومعنى مثل كثير في المتسكين في на своих местах и